ألم تَرَ أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ألم تر أن الله وَمِنَ الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها